وَأَعْلَمُونَ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ فَأَنَّ لِلَّهِ لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم ان كنتم امنتم بالله وما على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا العدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله امرا كان مفر ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لا سميع عليم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 وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِيهِ أَعْيُنٍ كُمْ قَلِيلٌ وَيُقَلِّلُكُمْ فِيهِ أَعْيُنَهُمْ لِيَقْضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا